ولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بينهم بينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل أجل سمّ النجاة هو العذاب ولا يأتينه بعثة ولا يأتينه بعثة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم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 جنت غرفاء لن بؤؤ أنهم من الجنة غرفاء تجري من تحتها الأزهار خالدين فيها مع ما العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.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 من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إنه بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به, به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل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 لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفرك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ويكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟